بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يطيبنا لنا في هذه الليلة المباركة وعبر برنامج مؤسسة الدعوة في ملتقى دعوة الثامن في هذا اليوم الأحد الموافق السابع من الحادي عشر من ذي القعدة لعام 1433 للهجرة في ملتقة دعوة الثامن نستضيف كوكبة من نخبة علماء المملكة العربية السعودية وفي هذا اللقاء الثاني يطيب لنا أن يكون معنا معالي الشيخ الدكتور العلامة صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. في محاضرة بعنوان سيرة الخليفتين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فنرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجشمه المشاق ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وجهده وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجعل ما يبذله في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وكذلك أرحب بالإخوة المشاركين معنا عبر موقع المؤسسة وعبر المواقع الأخرى وسنستقبل إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء أسئلة الحضور وكذلك الأسئلة التي تريد إلينا من الموقع فأسألوا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وأترككم مع معالي الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن خلفائه الراشدين العمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين أيها الاخوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع لا شك موضوع مهم جدا أسيما ما يتعلق بالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم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 مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلوا فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم إن الصحابة لهم فضل عظيم إما قصهم الله به من صحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمهم منه وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عليهم وثناء الرسول عليهم قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه الصحابة جمع صحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو تعريف الصحابة الصحابة يشتركون في فضل الصحبة التي لا يساويهم فيها أحد من الأمة ولكنهم يتفاضلون فيما بينهم وأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة بشرين بالجنة ثم هم يتفاضلون فيما بعد ذلك الله فضل بعضهم على بعض بما فعلوا وبما قدموا للإسلام والمسلمين الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم خصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد خلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله كل ضلاله في النار هؤلاء هم الخلفاء الراشدون أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على هذا أجمع المسلمون بهذا الترتيب في الفضيلة وإن كان حصل خلاه في علي وعثمان ايهما أفضل ولكن الراجح أن عثمان أفضل رضي الله عنهما جميعا لأمور كثيرة وأما في الخلافة فلا شك أنهم على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فمن طعن يقول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله لأن المسلمين اجمعوا على ترتيبهم في الخلاف لا أحد يشك في هذا الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه من بعدهم من هذه الأم وعثمان رضي الله عنه هو عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم قديما فهو من السابقين الأولين سابقين إلى الإسلام فهو أسلم قديما وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة لما ضايقهم المشركون في مكة أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجره إلى الحبشة فرارا بدينه عند النجاشي ملك الحبشة وكان رجلا لا يظلم أحد عنده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهاجروا بزوجاتهم وأهليهم إلى الحبشة فرارا بدينهم ثم هاجر رضي الله عنه مع المهاجرين الهجرة الثانية إلى المدينة النبوية تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم رقيه وأم كثوم تلتاهما توفى توفيتا معه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لي ابنة ثالثه تزوجتك إياها ولهذا يسمى ذا النورين ذا النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فضائله رضي الله عنه أنه جهز جيش العسرة في غزوة تبوك لما احتاج المسلمون إلى من جهزهم الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه رضي الله عنه جهز ثلاثمائة بعيد بما يلزمها جهز ثلاثمائة بعيد بما يلزمها من عتاد وغير ذلك من ماله الخاص وأتى بألف دينار من الذهب فوضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ولما قتل عمر رضي الله عنه قتله المجوسي ابو لؤلؤ المجوسي غدرا وهو يصلي بالمسلمين صلاه الفجر عند ذلك لما حس بالوفاة رضي الله عنه وقيل له اوصي يا أمير المؤمنين عهد إلى ستة من العشرة بقية العشرة المبشرين بالجنة عهد إليهم أن يختاروا خليفة من بعده للمسلمين وهم عثمان وعلي وقلحه والزبير وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم تشاوروا تشاور هؤلاء السته فيما بينهم في من يت في من يتولى منهم الخلافه تشاوروا فيما بينهم فوقع اختيارهم على عثمان رضي الله عنه لأنه أفضلهم فبايعوه بالخلافة وتتابع المسلمون بعدهم على مبايعته رضي الله عنه فكانت خلافته بإجماع من أصحاب الشورى الستة و بمبايعة بقية الأمة له. يعني أهل الحلو العق بايعوه رضي الله عنه. فتمت بيعته. صار خليفة المسلمين الثالث. وسار على سيرة من سبقه من الصحابة. ومن فضائله. رضي الله عنه أنه جمع المسلمين على مصحف واحد سمى بالمصحف العثماني وذلك أن الصحابة تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم معه مصحف كتبه خاصا به وكانوا مختلفين في القراءات كل يقرأ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم اختلاف في القراءات وعند ذلك أدرك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أدرك هذا الاختلاف في قراءة القرآن بين الصحابة وهذا الاختلاف في المصاحف التي معهم فخشى على الأمة أن تختلف في القرآن فجاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال له أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فجمعهم عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد يوافق العرضه الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي على لغة قريش التي نزل القرآن بها فأمر زيد بن ثابت وجماعة معه من الثقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا المصحف العثماني على الرسم المعهود الآن وأمر ببقيه المصاحف فحرقت وبقي هذا المصحف الذي هو مصحف المسلمين إلى اليوم والى ما يشاء الله عز وجل فجمع الامه على مصحف واحد خشيه التفرق بينهم فهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه ومن مشاريعه العظيمة هذا بعض مناقب عثمان رضي الله عنه فسار بالمسلمين استيرها الحسنة وتوسعت المملكة الإسلامية في عهده تشرت الفتوحات وفاضت الأموال تغاض ذلك اليهود غاض اليهود انتشار الإسلام يريدون ان يطفئون نور الله بأفواهم وياب الله إلا يتم نوره ولو كره المشركون فدسوا على المسلمين واحد منهم يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي أظهر الإسلام خدعة تظاهر بالإسلام وجاء إلى المدينة فجعل يشكك المسلمين في أمر عثمان ويلتمس له المعايب فلما انتبه له هرب عن المدينة إلى بلاد أخرى وصار ينشر رأيه الفاسد ويشكك في خلافة عثمان وفي تصرفاته ويثير المسلمين عليه فاجتمع عليه أهل الفتنة من الصغار السن ومن الجهال ومن الحاقدين اجتمعوا عليه ثم جاءوا الى عثمان رضي الله عنه يريدون التفاوض معه في الظاهر يريدون التفاوض معه في الظاهر في الامور التي انتقدوها عليه فحاصروا بيته على انهم يريدون التفاوض معه هذا ظاهرهم وهم يضمرون غير هذا يضمرون قتل عثمان رضي الله عنه فلما صار في الليل احد الليالي تسوروا عليه بيته فقتلوه رضي الله عنه شهيدا قتلوه شهيدا وصبر رضي الله عنه على الفتنه ولقي ربه راضيا مرضيا شهيدا في سبيل الله اختار الله له ما عنده وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتله أخبر عن هذه الفتنة وبشره حين بشره بالجنة فقال له على بلوى تصيبك، أخبره أنه سيبتل فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا رضي الله عنه مغدورا به والمسلمون في الحج يعني اختاروا هذا الوقت وقت ذهاب المسلمين للحج ليغدروا بامير المؤمنين نفذ قضاء الله وقدره واختار الله له الشهاده في سبيله بقي المسلمون بلا خليفه وكانوا يريدون من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتولى بعد عثمان ولكن علي تهرب منهم وأبى أن يقبل فألحه عليه مع بعض كبار الصحابة لما رأوا أن الخليفة قتل تداركوا الأمر وأشاروا على علي رضي الله عنه بالالتزام بهذا الأمر انقاذا المسلمين من هذه الفتنه فقبل رضي الله عنه البيعه بايعوه بعد عثمان رضي الله عنه فصار هو الخليفه الراشد الاخير من الخلفاء الراشدين ولكن بقيت أمامه مشكلتان مشكلتها الأولى الذين يطالبون بدم عثمان ويطلبون القصاص من القتلة وقال لهم رضي الله عنه إن هؤلاء لهم قبائل ولهم يتبعهم ناس ولا يقدر على أنه يعني يقدمهم للقصاص لأن وراءهم من وراءهم من القبائل ومن الأتباع حصل ما حصل بينه وبين أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طالبون بدم عثمان طالبون بدم عثمان طالبون بالقصاص وحصلت وقعت صفين بين علي وأهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لا يريدون الطعن في خلافة علي ولكن يريدون القصاص من الظلمة الذين قتلوا أمير المؤمنين رضي الله عنه هكذا الأمر فدارت المعركة بينهم بين أهل الشام وبين جيش علي رضي الله عنه وصارت الغلبة لعلي رضي الله عنه عند ذلك أهل الشام رفعوا المصاحف على الرماح وطلبوا التحكيم طلبوا التحكيم بينهم وبين علي علي رضي الله عنه أدرك أن هذه خدعة ألم يقبل ولكن في جيشه من من انخدع بهذه الخدعه فألزم علي رضي الله عنه بقبول التحكيم فحصل التحكيم عند ذلك ظهرت الخوارج هذه المشكلة الثانية ظهرت الخوارج الذين يكفرون عليا ويقولون انه حكم الرجال والله جل وعلا يقول إن الحكم الا لله وانت حكمت الرجال فكفروا علي رضي الله عنه خرجوا عليه وشقوا عسى الطاعه فسموا بالخوارج وكانوا عددا كثيرا تجمعوا وتألبوا في مكان يقال له حرورة سموهم بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان يسمى حرورة تجمعوا على قتال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكانوا من أشد الناس عبادة وتلاوة للقرآن وصياما ولكنهم جهال ولكنهم جهال بأمور الدين لم يأخذوا العلم عن العلماء إنما أخذوه من أنفسهم ومن بعضهم مع بعض لهم التشدد والجهل على الخروج على أمير المؤمنين وشق عصا الطاعه فانتدب لهم ابن عمه عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة فناظرهم ناظرهم وأجاب عن شبهاتهم رجع منهم عدد كثير واصر البقية الكثيرة على القتال وعلى ما هم عليه عند ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه في وقعة النهروان فنصره الله عليهم وقتل منهم مقتل عظيما قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتل الخوارج وعن الذي يقتلهم وأن له الجنة فعلي رضي الله عنه لما انتهت المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن فيهم رجلا صفته كذا وكذا له ثدي كثدي المرأة فأرسل علي رضي الله عنه من يتفحص القتل فوجدوا هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فتحققت بذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنه هو الذي يقتل هذه الفئة الضال لها الباغية الخوارج فهذه من فضائله رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم تربى عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لأن أبا طالب كان فقيرا فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ورباه رضي الله عنه تربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه من فضائله ايضا وهو أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الأحرار من الرجال الأحرار أبو بكر صديق، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان عليا رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان تربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجبت له الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة رضي الله عن الجميع ومن فضائله أنه رابع الخلفاء الراشدين ومن فضائله أنه من الشجعان المجاهدين في سبيل الله شهد المعارف كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك إن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه عند اهله في المدينه خلفه عند أهله في المدينة وإلا فقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فاتكا شجاعا فارسا قويا له مواقف في المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفه وهو ايضا الذي قتل في المبارزه بارز المشركين مع حمزه ومع ابي عبيده في بدر بارزوا, المش... بارزوا جماعة من فرسان المشركين نصرهم الله عليه وهو الذي في غزوة خيبر لما قال الحصار على المسلمين شق عليهم الحصار قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه بشارات عظيمة تطلع الصحابة رضي الله عنهم كل يريد هذه البشارة ايهم يحصل عليها فأصبحوا يعني أمسوا ليلتهم يدوكون أيهم يعطى الرايه غدا ليحصل على هذه الفضائل العظيمة قال عمر رضي الله عنه ما تطلعت للإمارة إلا في هذه الليلة يريد بذلك أن يحصل على هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأوصاف العظيم فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرين كلهم يرجوا أن يعطى الراية فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه صابه الرمج فدعا به وجيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه من ريقه الطاهر الطيب الكريم فبرئت عيناه كأن لم يكن به وجع وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فمضى علي رضي الله عنه بالمسلمين يحمل الرايه وحاصر حصن قرائق حصن اليهود في خيبر وفتح الله على يديه وانتصر المسلمون على اليهود وسقطت خيبر بيد المسلمين وكان ذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا من أعظم فضائله وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له أما نهايته رضي الله عنه فهو أن الخوارج الذين قتل اباءهم وإخوانهم في النهروان أرادوا الثأر منه فتأمروا على قتل الثلاثة علي ومعاوية وعمر بن العاص أن يقتلوهم في صلاة الفجر وندبوا لكل واحد منهم واحدا من الخوارج أما علي رضي الله عنه فنفذ فيه قضاء الله وقدر قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم قتله وهو ينادي للصلاة ويوقظ النيام بصلاة الفجر تخبأ له وضربه على رأسه رضي الله عنه فعند ذلك أصيب رضي الله عنه بجراحة عظيمة وعلى إثرياته في شهيدا رضي الله عنه بيد الخوارج هم كانوا معه في الأول ثم خرجوا عليه ثم قتلوه وأما الذي ذهب إلى معاوية فإنه طعنه في موضع غير مقتل ونجا منه معاوية وأبراه الله من الجراحة وأما عمر بن العاص رضي الله عنه فلم يصادف أنه حضر في هذه الليلة وكان خلف خارجه خلف خارجه يصلي المسلمين صلى بهم فقتله الخارجي في صلاة الفجر قتل خارج وهو يصلي بالمسلمين هذه قصة نهاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واستشهاده بسبيل الله عز وجل راضيا مرضيا وفيا لدينه ولامته رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهاتان الخليفتان عثمان وعلي كل منهما قتل هذا بيد الشيعة على يد هؤلاء الجماعة هؤلاء الخوارج الذين حاصروا بيته قتلوه يعني بأمر من الشيعي عبد الله بن سبأ الذي جاء وهو يهودي تظاهر بالإسلام وهو يهودي التشيع دسيسة يهودية دسيسة يهودية ودسيسة مجوسية أيضا لأن الشيعة ينقسمون إلى قسمين إلى شيعة من قبل اليهود وشيعة من قبل المجوس كلهم يريدون الحقد على الإسلام والمسلمين والقضاء على الإسلام ولكن يأبى الله إلا يتم نوره فالله ناصر دينه إلى أن تقوم الساعة مهما حاول هؤلاء والإسلام ينتشر ويزيد ويدخل الناس فيه افواجا رغم محاولة اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة الإسلام ولله الحمد يأخذ طريقه إلى القلوب يأخذ طريقه إلى القلوب ولا يزال يدخل فيه الأعداد الكبيرة الذين يسلمون لا طمعا في مال ولا طمعا في رياسة وإنما يسلمون اختيارا لأن الإسلام يأخذ قلوبهم فيرغبون فيه عن رغبة وعن طواعي ومحبة لله ولرسوله الحمد لله هذا الدين بخير ولو كاد له المشركون هؤلاء الخلفاء الثلاثة كلهم قتلوا عمر بن الخطاب على يد المجوس وعثمان على يد الخوارج وعلي أيضا على يد الخوارج كلهم وإن قتلوا هؤلاء فإن الإسلام لم ينقتل الإسلام باقي ولله الحمد وهذا شيء أراده الله لهؤلاء ترامت الشهادة ولحقوا بربهم والحمد لله على منه وفضله وهم لم ينقطع ذكرهم والدعاء لهم والترضي عنهم إلى يوم القيامه لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الذين أوصى بسنتهم والاقتداء بهم ذكرهم باقي والدعاء لهم باقي والتراضي عنهم باقي إلى أن تقوم الساعة كل ما ذكروه الحمد لله رب العالمين نسأل الله جل وعلا أن ينصر الدين ويعلي كلمته وأن يخذل أعداء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين شكر الله لمعالي الشيخ على هذا البيان وجعل ذلك في ميزان حسناته ونفعنا به أستأذن معالي الشيخ في طرح أسئلة الحضور وكذلك الأسئلة الواردة لدينا من خلال الموقع فأبدأ بعض الأسئلة المتعلقة بعنوان هذه المحاضرة هذا سائل يقول معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم سب الصحابة وما هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي سبوا الصحابة تنقصهم تنقصهم وعيبهم والتماس العيوب لهم لغرض التشهي والحقد لأن ما يسب الصحابة إلا من هو عدو للإسلام والمسلمين لأن الصحابة هم الذين حملوا الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين نشروا في المشارق والمغارب وهم الذين حملوا العلم وعلموه للناس والله جل وعلا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم فلا يضر الصحابة أن يسبهم الأشرار والموتورون حاقدون على الإسلام والمسلمين والله جل وعلا قال قل موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم وقال لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح قال ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاب من الصحابة إلا الكفار وأما المؤمنون فإنهم يحبونهم ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فإنما يسبهم الأشرار والحاقدون والمبغضون لدين الإسلام نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما هو الحكم في من يفضل علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر لا على أبي بكر وعمر ما, ما حد فضل علي رضي الله عنه ما فيه أفضل من أبي بكر وعمر إنما الخلاف في علي وعثمان أيهما أفضل أيهما أفضل والراجح أن عثمان أفضل لأن الصحابة الذين اختارهم عمر للشورى اختاروا عثمان رضي الله عنه بحضرة علي علي من جملة أصحاب الشورى هو من جملة أصحاب الشورى ووافق على اختيار عثمان وبايعه رضي الله عنه نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف والقتال لا يجوز الخوض فيما شجر بينه من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة إلا على سبيل الاعتذار لهم وأما تخطئت أحد منهم هذا لا يجوز ابدا لكن الاعتذار لهم والدعاء لهم فهذا هو الواجب نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفا رضي الله عنه كان شديد الحياء نعم هذا من فضائله رضي الله عنه أنه كان شديد الحياء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تستحي منه يعني من عثمان رضي الله عنه نعم يقول هل هو حياء محمود أو محمود ها؟ يقول ما المراد بالحياء المذموم أو المحمود الله. المذموم لا هذا الحياة المحمودة تستحي منه الملائكة الملائكة تستحي حياء مذموما نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول معالي الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى تمثيل جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكثر الكلام والخوض ما بين المجيزين والمانعين في الحكم الشرعي فمثل تمثيل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة فما هو الصحيح في ذلك تمثيل الصحابة تمثيل الخلفاء الراشدين هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى هيئة كبار العلماء فكلهم مصدر تحريم ذلك تحريم تمثيل الصحابة تمثيل الخلفاء الراشدين لأن الصحابة لهم حرمة ولهم مكانة ومن هو الذي يمثل أبا بكر أو عمر أو عثمان من هي الشخصية التي تشابه شخصية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه تنقص للصحابة أن يأتي إنسان عادي أو إنسان معروف بسيرته السيئة أو الدنيئة ويمثل هؤلاء حرفيون الممثلون حرفيون يريدون المادة فرفيون يريدون المادة والدراهم لا يهمهم دينهم فهذا لا يجوز أبدا وهذا بإجماع المجامع الفقهية ورابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة كلهم حرموا تمثيل الصحابة أو تمثيل أحد منهم لا سيما عمر رضي الله عنه الذين يفتون بجواز ذلك إما أنهم جهلة وإنما هم متعالمون جهلة وإما أنهم مغرضون وعندهم ضلال لأن ما كل أهل العلم على هدى في علماء ضلال ألا يلتفت إليهم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هناك في بلادنا من يقول لا نعمل إلا بما ورد في القرآن لأن السنة مختلف في ثبوتها وماذا يقولون في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فالله أمر بطاعة الرسول قال وإن تطيعوه تهتدوا إن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا وما على الرسول إلا البلاو المبين قال جل وعلا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون فمن لم يطع الرسول فانه ليس بمرحوم والعياذ بالله غضوب عليه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله والرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله فالذي يطيع الرسول قد اطاع الله سبحان من يطيع الرسول قد أطاع الله ومن تولى فما عليهم حفيظ وطاعه الرسول بالعمل بسنته وتصديق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم والعمل بما امر به واجتناب ما نهى عنه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والسنه مفسره للقران ومبين للقرآن وأنزلنا إليك الكتابة لتبين للناس ما نزل إليه لتبين والرسول مبين من أين يأخذون تفسير القرآن إذا ألغوا السنة من أين يأخذون تفسير القرآن رسول مفسر للقرآن مبين له السنة تفسر القرآن وتبينه وأيضا السنة فيها أشياء زائدة عن ما في القرآن هل نقول هذا ليس في القرآن نعم مهل تحريم كل ذي مخلب من الطير كل ذي ناب من السباع هذا ليس في القرآن هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله جل وعلا في المحرمات من النساء قال أن تجمعوا بين الأختي الرسول أيضا قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هل نعص الرسول صلى الله عليه وسلم ونجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هل يقول هذا مسلم فلا يمكن العمل بالقرآن إلا عن طريق السنة النبوية التي جعلها الله تبيانا للقرآن وتفسيرا للقرآن نعم فهؤلاء لم يعملوا بالقرآن الذين يقولون نحن ما نعمل إلا بالقرآن لم يعملوا بالقرآن لأن, لأن الله قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله فرض الزكاة في القرآن لكن بيانه النصاب بيان الأموال التي فيها الزكاة هذا من السنة الله فرض الصلاة كيف نصلي نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الذين رأوه بأبصارهم يقتدون به يقتدون به شخصيا والذين جاءوا من بعده يقتدون بالأحاديث الصحيحة الواردة عنه في صفة الصلاة حتى كأنهم يشاهدونه صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل من أسئلة الحضور يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما مدى صحة القول بأن من أسباب الخروج على عثمان رضي الله عنه أنه كان يؤثر أقاربه وبني عمومته هذا بال... من الأعداء هذه فرية من الأعداء هذه فرية من الأعداء وحتى لو صحت هذه أنه اجتهد وأعطى أحدا من أقاربه هذا لا يجيز القروج عليه رضي الله عنه لا يجيز القروج عليه مع أن هذه فرية نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول شيخنا الجليل. كم كان مدة خلافة كل من الخليفتين رضي الله تعالى عنهما والله ما يحضرني الآن ولكن أقصر مدة الخلفاء مدة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي هؤلاء زادت مدتهم إلى ما يزيد عن عشر سنين أو عشر سنين لأن الخلافة كلها مدتها ثلاثون سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد ثلاثون سنة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ذكر أحد المفكرين أن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت فجوة في التاريخ وأن الثوار على عثمان كانوا أقرب إلى روح الإسلام وهذه في بعض الكتب نعم هذه في كتب سيد قطب بالذات هو اللي قال هذه المقال وهو متأثر بما قرأ وما يسمع من كتب أهل الضلال فكتب هذه الكتابة إن كان عن تعمد فالقطر شديد وإن كان عن جهل فالله يعفو عنه وعن لكن هذا خطر أحسن الله إليكم هذا السائل يقول أين كان المسلمون في عهد الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه عندما اجتمع هؤلاء على قتله نعم. قل أين كان الصحابة الصحابة في الحج هذا من ناحية أنهم في الحج والناحية الثانية أن هؤلاء أظهروا للناس أنهم جاءوا يريدون التفاوض مع القليفة هل يح أحد يقول بينهم وبين التفاوض مع القليفة؟ فهم جاءوا خدعة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز القيام بمظاهرات سلمية إذا كان نظام البلد يسمح بذلك؟ أليست هذه من دين الإسلام المظاهرات ما هي من دين الإسلام لأنها فوضى تخريب. ال ال الذي في دين الإسلام التفاهم والنصيحة والاتصال بولاة الأمور الاتصال بهم أو الكتابة لهم أو ارسال من يبلغهم أما, ال اما ال المظاهرات هذه ليست من هدي الإسلام لأنها فوضى ولأنها عنجهية ولأنها مستوردة من الكفار نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ظهر في الأون الأخيرة داعية يقال له عدنان إبراهيم يطعن في الصحابة ويقول أن لابد نضع لهم ميزانا أبسر يا عدنان إبراهيم الذين ظهروا كثيرون كثيرون الآن ولكن لا عبرة بهم وكلامهم ولله الحمد كل يعرف بطلانه كل ينكره من أهل الإيمان وأهل العلم نعم أحسن الله إليكم هذا سائل قل فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى تكرر في الأونة الأخيرة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإساءات عن طريق الأفلام والصحف أو غيرها السؤال ما الموقف الشرعي من هذه الإساءة وتابع له يقول وما حكم التعبير عن الغضب من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات يا أخوان هذا ما هو جديد. لأهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ساهر كذاب كاهن شاعر إلى غير ذلك والرسول يصبر عليه الصلاة والسلام يصبر ولا يستعجل والله يأمره بالصبر أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلة. يسمع ولكنه يصبر عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي اليقين فكان يصبر ويمنع أصحابه من أن أحدا ينتقم يمنع أصحابه من أن أحدا ينتقم يوم أن كان بمكة يمنع الصاد لأنهم لو انتقموا من المشركين لقضي على الإسلام في مكة وقضي على الدعوة في مهدها إلى أن هاجر ووجد الأنصار حينئذ أمره الله بجهاد المشركين جهاد الشرعي أما المظاهرات وأما التخريب وأما قتل الأبرياء ومنهم في أمان المسلمين وفي ذمة المسلمين هذه خيانه ولا تجوز ولا يجوز قتل البري ولو كان كافرا ما يجوز ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ما يجوز الاعتداء على البري ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن حد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة رسل المشركين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفاوض يدخلون عليه حتى في مسجده عليه الصلاة والسلام ويتفاوض معهم ما مع أنهم مشركون وكفار لكن لابد من أن يعرف أن الإسلام ليس دين غضب ودين انتقام ودين إنما هو دين هداية ورحمة ورفق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كانت النتيجة كانت النتيجة أن الله نصر رسوله وعز دينه والذين كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم صار بعضهم من قادة الإسلام والمجاهدين في سبيل الله وأسلموا وحسن إسلامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم وحلم عليهم ورفق بهم حتى أحبوه كما قال الله جل وعلا وإنك على خلق عظيم هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار حينما يعملون هذه الأعمال يريدون الإثار يريدون الإثارة ويقولون لي انظروا إلى تصرفات المسلمين يقتلون السفر يخربون البيوت يهدمون المباني هذا, هذا من دين الإسلام هذا يريد الكفار نكاية بالمسلمين من تصرفات جهالهم تصرفات الجهال أو المدسين معهم لا يجوز التصرف في هذه الأمور ولقد رسلنا رسلا من قبلك تصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين هكذا هدي الإسلام مع هذه الأمور الرفق والتأني والصبر وعدم التسرع فالمشركون يريدون أن يستثمروا هذه الأمور بما حصل من بعض المسلمين من العنجهية والتخريب والقتل حتى صار المسلمون يتقاتلون بينهم المتظاهرون يتقاتلون مع رجال الأمن من المسلمين هذا ما يريده الكفار نعم أحسن الله إليكم هذا سأل يقول هناك أناس انتسبون إلى الإسلام ويعيشون بيننا لكنهم وللأسف يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراعون فضلهم فما, فما الحكم فيهم وكيفية التعامل معهم لا نعبأ بهم ولله الحمد هؤلاء, هؤلاء منهزمون ولله الحمد لا يؤبه بهم شرهم قاصر عليهم ولا كما يقال في المثل لا يضر السحاب نبك الكلاب ما يضر السحابة ولا يضر المسلمين قل موتوا بغيظكم نقول لهم موتوا بغيظكم ولا, ولا نتبرم من فعلهم هذا نعم نرد عليهم ونرد شبهاتهم لكن على يد العلماء يكون الرد على يد العلماء وأهل البصيرة لا يكون الرد بالجهل أو بالعنجهية أو نعم أحسن الله ليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا عن استعدادات لعمل فيلم يجسد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاط إسلامية فهل مثل هذا العمل جائز وكيف يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يجوز تمثيل الصحابة خلفاء الراشدين فكيف يجوز تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هي الشخصية التي تتقمص شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يجوز وهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم وهذه من ضمن الأسئلة التابعة قال هناك مشروع الآن تحت اسم السلام عليك أيها النبي ويحوي متحفا مكونا من أواني وملابس ونحوها محاكاة لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل مثل هذا العمل فيه إحياء للسنة أو هو مما يفتح باب الشرك والتبرك المذموم هذا احياء للآثار هذا احياء للآثار التي لهي عن حيائها لأنها وسيلة الشرك والتبرك إذا قيل هذه قدح النبي هذه عصاه هذه هذه بلجها يتبركون بهذه الأشياء هذه إعادة لامور الجاهليين هذا يجوز هذا العمل نعم أحسن الله إليكم هذه من أسئلة مختلفة في مواضيع أخرى يقول السائل ما حكم الصلاة خلف من يحلل الموسيقى والغناء ينصح ويبين له تحريم الموسيقى والغناء فإن امتثل وإلا فصلي خلف غيره صلي خلف غيره وأيضا عند الاختيار لا يجوز أن يقدم من يحلل الموسيقى ويحلل الغنى لا يجوز أن يقدم ويختار للإمامة لا يجوز هذا نعم أحسن الله ليكم ثم يقول السائل في نفس سؤاله يقول ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان للصلاة في مسجد آخر إذا كان لغرض صحيح يعني أنت على موعد مع أحد تريد أنك تذهب للموعد وثاء بالوعد لا بأس بذلك إذا كان لغرض صحيح فلا بأس نعم. أحسن الله ليكم هذا سائل يقول أخذت قرضا من البنك مئة ألف فشغلتها أو فشغلتها في التجارة فأصبح المبلغ المتبقي بعد عام مئة وأربعين ألف هل أخصم المتبقي من قرض البنك وأزكى الباقي أم لا أم أزكي كامل المبلغ يا أخي تسأل بعد ما فعلت اقترض القرض الربوي هل الى الله عز وجل والتخلص من الربا بوضعه في مشروع تتخلص منه وينفع الناس هذا هو علامة التوبة الصادقة أن تتخلص من الربا تتخلص من الربا مع التوبة وأما أن ترابي تقول تصدق بهذا ما يجوز تصدق بشيء حرام ما يجوز لكن إذا تبت عندك مال ربوي فطريقة تخلص منها انتلعه في مشروع عام نعم أحسن الله عليكم